إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا مِنْهَا منها بقبس لعلئاتكم منها بقبس أو أجد على النار هدا فلم ما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى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 فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى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 قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد بلنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أنقذ فيه في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 فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى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 فأخرجنا به أزواج من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لا آيات لئر منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى